السؤال الاخر يقول صاحبه ما حكم زيارتي قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند زياره المدينه النبويه اذا كانت مرات يعني اذا كان اذا كانت مرات غير معتاده لم يتخذ مثل شهرا معينا او جمعه معينه او خميس معين مثلا فلا باس ان شاء الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيداً لا يجعله عيداً في حياته نعم او انه كلما مر المدينة زار يخفف نعم بحيث لا يكون هذا عيداً مش يعني منتشرا عنه مشهورا ومعتادا هو عليه لا ابدا وانما يزور حسب الفرصه